ستة، استمع إلى الجمل وأكمل الفراغات التالية مستعيناً بالقائمة كما في المثال يوم الأحد يوم الاثنين يوم السبت يوم الخميس يوم الأربعاء يوم الجمعة يوم الثلاثاء يوم الخميس يأتي بعد يوم الأربعاء يوم الأحد يأتي قبل يوم الاثنين يوم الخميس يأتي قبل يوم الجمعة يوم الاثنين يأتي قبل يوم الثلاثاء يوم السبت يأتي بعد يوم الجمعة يوم الثلاثاء يأتي بعد يوم الاثنين